كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد وفي رفض إذا أسند الأمر إلى غير أهله أسألكم بالله ألم يوسد الأمر إلى غير أهله بلا ورب الكعبة وسد وأسند الأمر إلى غير أهله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 صلى الله على من قال آتاه الله جوامع الكلم في كلمات قليلة تحتاج مننا إلى شرح في ساعه نشرح ساعة كامله في قول عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير ألي فانتظر الساعة لأنها صورة من صور تضيع الأمانات أو الأمانة قال فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل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 وليس فيه شيء لو ضغطه لن ضغط معك فيتبايع الناس فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينة يا الله رجل يشار إليه بالبنان في بني فلان إن في بني فلان رجلا أمينة حتى يقال للرجل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 في هذا الزمان في زمن حذيفة ليس من المسلمين لم يخون لأن الساعي أو لأن الوالي سوف يعاقبه إنخان أو سوف يرد عليه خيانته وما كنت أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما ربه علي إسلامه وإن كان نصرانيا ربه علي ساعيه أي الحاكم أو الوالي أو الأمير أما اليوم حذيفة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 كلكم راعٍ، كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم راعٍ ومسؤول عن رعيته. والرجل أنا وأنت والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته. الأمانة دي هذكرك بها الآن. والمرأة راعية في بيت زوجها.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 من كلام النبي الصادق الجليل عليه الصلاة والسلام كل ما وقع وما يقع وما نراه وما سيقع أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام أمانة حمل كبير يا أخي تصور أن السماوات والأرض والجبال هذه المخلوقات الضخمة القوية فقط من حمل الأمانة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 عشان لما قل لحظرتك بأن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله يبقى تفكر في نفسك وأنا أفكر في نفسي لا بغي أن تنصر فقط إلى الولاه وإلى الحكام وإلى الأمراء لا فكر في نفسك وأنا أفكر في نفسي أسند الأمر إلى غير أهله صورة من صور تضييع الأمانة وأنتم ترون الآن ما يحدث في العراق ما يحدث في لبنان ما يحدث في أفغانستان ما يحدث في الشيشان ما يحدث في فلسطين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 في الشهر الذي شنت فيه الحرب على لبنان أكثر من ألف قتيل هذه الأحصادات الرسمية والله عز وجل أعلم بما كان وما سيكون أقول النظر إلى الواقع يعلم يقينا أن الأمر قد أسند إلى غير أهله وأنه يحكم العالم الآن ويدمر البشرية تدميرا الآن من أسند ووسد إليه الأمر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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يا أخي أنا أرى العود أنا أرى القذات الصغيرة التي قد لا ترى إلا بالميكروسكوب أراه في عينك وأغض الطرف عن العود الضخم في عيني وأنت ترى القذة في عيني وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك صار كل واحد منا يعلق على غيره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 أم أنك قد وقعت في الخيانة يا أيها الذين آمنوا يلا أما تسمع دي أصل السمع وافتح القلب يا أيها الذين آمنوا ماذا يا رب خل بالك من الأمر ده جليل أوي خل بالك من النهي ده يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول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 بترك أوامره ولا تخون الرسول بتضييع سنته ولا تخون أماناتكم بتضيعها فيما بينكم هل عرفت كيف يخون العبد ربه كيف يخون العبد نبيه يا أيها الذين أمنوا لا تخون الله أي لا تضيع أوامره امتثل أمره لتكون من أهل الأمانة كن أمينا بامتثال الأمر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 فكن أهلاً للأمانة لا تفشي سر أخيك وأنت يا أختاه إن اتمنتك أخت من أخواتك على سر فكن أهلاً للسر أهلاً للأمانة بحفظ هذا السر لا تضيع هذه الأمانة ومن أبشع صور الخيانة أن يخلو الرجل بمرأته في الفراش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 وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشر الناس من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته فيصبح فينشر سرها ولا حول ولا قوة إلا بالله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 العاقل لا يهتك ستر امرأته العاقل لا يهتك ستر امرأته وقدر الله جل وعلا فطلقها فذهبوا إليه بعدما طلقها وقالوا لقد طلقتها لماذا؟ لماذا طلقتها؟ فقال هذا الرجل الأمين ما لي والامرأة غيري؟ أي أمانة؟ أي أمانة؟ ما لي غيري؟ هؤلاء هم الأمناء العلم عند العالم أمانة فإن اتقى الله تبارك وتعالى وأدى الذي عليه لله عز وجل بأمانة بفهم دقيق بوعي عميق بكلمات صادقة ولن يزور هذا العلم ولم يقدم هذا العلم من أجل هوا أو من أجل دنيا أو من أجل مال أو من أجل منصب.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 اللهم إنك تعلم أني قد اجتهدت لأجد مركبا لأركبه فلم أجد ثم ألقى الخشبة في الماء وقال اللهم إني قد استودعتكها طبعا يقين عالي ويكون عليك ألف جنيه لواحد وتروح ترمون في البحر لا لا تقول الشيخ محمد الحسن قال لا هذا أصل إلى درجة عالية جدا من درجات اليقين سبحان الله لكن احنا نسأل الله نسترناك في الدنيا الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي